وَهَاجَ وَأَنْسَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا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 فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بثين فيها